السؤال رقم 23 يمكن أن أسير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط The أضواء المقاطعة Jima أضواء الطريق أعيد يمكن أن أسير باستعمال ألف أضواء الوضعية فقط The أضواء المقاطعة Jima أضواء الطريق